هو الذي خلقكم من صين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون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 فقد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ لَهُمْ قَرْنًا آخَرِين وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيعوا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَغْرِرَ اللَّهَ أَن تَخْذُ وَلِيًّا فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيث ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحم، وذلك الفوز المبين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 وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم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 إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحسرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعمون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 وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء يقول الذين كفروا إن هذا إلا أتاصير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا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 بل بذا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه وإنهم لكاذبون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 وَدَنَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذوا فصبروا على ما كذبوا وأذوا حتى أساءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ سَتَأْتِي بِشِيءٍ نَافِقٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ تُسْلِمَنَّ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ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 والموسى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن يكون نزل آياته ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير أنا حيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا ثم وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأْ إِلَٰهُهُ لَهُ الْهُدَىٰ مَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم فاغتهته حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون فقُطِعَ دابِعُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفتقون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 ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من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 بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم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 وَاَقُمْ قَد ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۖ وَإِنِّي عَلَىٰ بَلَغِنَا فِي الرَّبِّ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ما عندي ما تستعزلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعزلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاسح الغيب لا يحلمها إلا هو ويحلم ما في البر والبحر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 وهو, وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البد والبحر تدعونه تضرعا وخفية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 ما أنتم تشركون؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرضكم أو يلبسكم سيئة.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 قلست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوبون فيه ياتنا فأعرض عنهم حتى يقضوا في حديث غيره وإما ينسيك الشيطان فلا تقود بعد الذكر مع القوم الغالين.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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَاذْكُرْ بِهِ أَنْتَ بِسَلَفٍ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ ولا شفيع وإن تعذل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكبرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا إذهاداً الله بعد إذهاداً الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِينَ إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق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 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ وَكَّلَهُ رَبُّهُ عَلَىٰ بَعْضِ خَلْقِهِ ۚ فَاسْتَمَعَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِيلِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا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 لَمَّا أَفْلَت قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِن وجه وجهي للذي فطر السماء والأرض حنيف وما أنا من المشركين وحدّه قوم قال أنت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 فوَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ أُلَّا نَهْدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِنْ ذُرْرٍ فيه داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وذكريا وياحى وعيسى وإلية كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوط وكلم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبنهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 فَإِنْ يَكْبُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤلَاءَكَ الَّذِينَ هَدَوْا اللَّهَ فَبِهُ دَاهُمُ قُتَدِي قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَى اللَّهُ حَقَّ قَرِرِهِ إِذْ قَالُوا مَا شر من شيء؟ كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهد للناس تجعلونه قراصيصا بدون هوى. كون كثيرة وعلمتهم ما لم تعلم أنتم ولا آباءكم قل لله ثم ذمهم في خوضهم يلعبون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 أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ يعلمون في غمارات الموت والملائكة باتوا أيهم أخرج أنفسكم.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 وَالْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ لتهتدوا بها في هلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفسهم وحده فمستقر ومستودق وقد فصلنا الآيات لقوم يفقون وهو الذي أنزل من السماء خرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا. نخرج منه حببا متراكبا ومن النخل من قلها كنوان دانية وجنات وجنات من أعنب وزيتون وهم كان مستبيحاً وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أشمر وينعه، إن في ذلكم لا آيات لقوم. جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ مِنْ وَلَدِهِ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ تُبَاهَى لَهُمْ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو قالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل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 وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرٌ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء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 وَأَخْسَمُوا بِاللَّهِ زَهْدًا أَيْمَانِهِمْ إلَى إِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا يُفْتَنُونَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِلْمٌ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 كل شيء قُبِل وحشرنا عليهم كل شيء قُبِل ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء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 من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته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 وإنهم إلا يخرفون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فَكُلُوا مِمَّ أَدْكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنٍ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُ مِمْ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 وَإِنْ أَطَاعَ طَمُوحَهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النار.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 وكذلك جعلنا في كل قضية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءوا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 ليصيب الذين أجرموا صغاهم عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمبون فمن يرد الله أن يرد اهديه وهو يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضل له يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء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 أجلت لنا قال النوم أثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولى بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أليس ألم يأتيكم موسى منكم يقصون عنكم آيات ويذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهيدنا على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 وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلق من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم قٰوِمٌ آخَرِينَ إِنَّمَا أَنتُ وَعَدُونَ لَآتِ وَمَا أعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عقبة دَّدارٌ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْفَادِمُ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 من يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليؤدوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حدر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها جاءوا بزعمهم وان عام بهورها وان عام بهورها وان لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي سيجزيهم بما كانوا يفتغون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ومحرّم على أزواجنا وإياكم ما يَتَفَهُم فيه شُرَكاء سَيَجْزِيهم وَصْفَهُم إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أكله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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين أم كنتم سهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم مما من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كلا أجد فيما أجد اي الى محرم من على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه ردس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاذ فإن ربك غفور رحيم واغلل الذين هادوا حرمنا كل ذي غف ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه ما الا ما حملت بهورهما او الحوايا اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا نصادقون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 إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَفْتَرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ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 الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعذبون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 وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبرق فتبعوه والتقول عن لكم ترحن أن تقول إنما أنزل الكتاب على طاعة قائفتين من قبلنا على قائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أن نا أُنزل علينا الكتاب لَكُنَّا أَهْذَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَتُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَضْلَمُ مِنْ من كذب بآيات الله وصدف عنها سنرز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كل انتظروا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 حسنات فلاه عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزا إلا مثلها، وهم لا يظلمون. قل إنني هدان ربي. وقراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبِغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِنْ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى ثم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 يبنوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم